بوك تو حميشيم في أربع أربعة وخمسون أربعة وخمسون لعصوت كنيوت التسوق التسوق أنيغوتسي لكنوت متنا شتري هدية أريد شتري هدية أله م ولكن تتكون غالية كثيرا ولكن لا تتكون غالية كثيرا ت شطيد أي, أي لون تحب؟ أسود، بني أو أبيض, بني أو أبيض؟ أو كبيرة أو صغيرة كبيرة او صغيرة ش لط أسمحلي أن أرى هذا أسمح لي أرى هذه أي مع هل هذه من جل طبعي هل هذه من جل طبيعي؟ או מחומרים סינתטיים. (או, אלהייה מן ג'לדן סינאי) או אלהייה מן ג'לדן סינאי. ודאי שמעור. (או, אלהייה מן ג'לדן טביעין טבען). מן ג'לד טביעי טבען. טובה במיוחד. نوعية هذه نووعية ممتازة بمات مئ والة الية سرها فعل مناسب جدا والط اليديةسهرها فعل مناسب جدا متحاي. هذه تجبني هذه تجبني ا الط سأخذها سأخذها شرية خليف هل يمكن أن أبدها إذا لازم هل يمكن أن أبدها إذا لازم؟ بالكيدكيد انحن ن بزة متنا نغلفها كية نلفها ك حكو نز شم هناك صندوق الدفع هناك الصندوق